بوجه من الوجوه ترغب فيه المرأة وإنما يرغب الناس في الأشياء إما لنفاستها وخطرها وإما لسهولة الحصول عليها فلا هو من الأول ولا من الثاني فهذا لا يكون إلا إذا كان كبير السن فقيرا لا شيء له لا حسب ولا منصب ولا مال ولا هو شباب فلا فيه شيء ذاتي ولا شيء لغيره وهذا أسوأ ما يكون من الذنب قول المرأة زوجي لحم جمل قولها زوجي الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة فالرجل زوج والمرأة أيضا زوج وبهذا نزل القرآن الكريم كما قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولم يقل اسكن أنت وزوجتك بل قال اسكن أنت وزوجك فالزوج هنا هو المرأة وكما قال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ وَالْمَرَادْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زوجتك فالزوج يكون رجلاً ويكون مرأة وجر القرآن الكريم بهذا كما قال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ولم يقل خلق لكم من انفسكم زوجات وكما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اي ويذرون زوجات يذرون النساء وسائر القران كما في قول تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم اي من ازواجكم وأولادكم عدوا أي إن من زوجاتكم ولم يذكر الله عز وجل المرأة باسم الزوجة في القرآن قد بل سائر كتاب الله عز وجل يطلق على المرأة زوجا فالرجل زوج والمرأة زوجا حتى ذهب بعض حذاق العربية وهو الأصمعي رحمة الله عليه إلى تخطئتي من سمى المرأة زوجة وقال الله عز وجل قال أسكن أنت وزوجك الجنة ولن يقل أسكن أنت وزوجتك الجنة وكان يذهب إلى أن هذا اللغض لحن في الناس يعني لو قال رجل زوجتي فهو يلحم ولو قال لآخر زوجتك فهو يلحم بل الصواب أن يقول زوجك كما جاء الكتاب الكريم وهذا الكلام ليس سديدا فالله عز وجل لم يذكر المرأة إلا بنفذ زوج لكنه لم ينهى عن اللفذ الآخر ولم يقل لا يجوز أن يقال زوجا والنبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وإن كانوا يذكرون أيضا المرأة بهذا اللفذ زوجا كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بالليل إلى المناصع يتبرزن فقالت أزواج النبي ولم تقل زوجات النبي قالت إن أزواج النبي كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع لكن جرت هذه اللفظة زوجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قليلا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أول زمرة تدخل الجنة فيه ولكل واحد منهما زوجتان ولم يقل ولكل واحد منهما زوجان بل قال ولكل واحد منهما زوجتاني وأيضا في السنن من حديث معاوية بن حيدة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما حق زوجته أحدنا عليه وأيضا في السنن وفي مسند الإمام أحمد أن معاوية قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك ولم يقل من زوجك فالكتاب نطق باسم الزوج تعبيرا عن المرأة والنبي كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام ولكن جرى في لسانه وصف المرأة بأنها زوجة أيضا وهذا جاء في ألسنة بعض من تأخذ عنهم العربية كما قال الفرزدق إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستثيرها فقال إن الذي يسعى ليفسد زوجتي ولم يقل يفسد زوجي فالشاهدوا أن الاستعمال الأكثر والأفصح الذي جاء به كتاب الله عز وجل أن يطلق على المرأة زوج فتقول ذهبت أنا وزوجي جئت أنا وزوجي كنت أنا وزوجي والمرأة زوجتي أو مرأتي وهذا أفصح لأن الله لم يذكر إلا هذا اللفظ في كتاب. واللفظ الآخر أن يقول الرجل عن المرأة زوجتي هذا لفظ عربي فصيح لكنه ليس أشهر من اللفظ الأول الذي جاء في كتاب الله عز وجل وإذا خلصنا من هذا أن هذا اللفظ زوج يطلق ويراد به الرجل تارة ويطلق ويراد به المرأة تارة أخرى فما الذي يفرق ويبين لي مراد المتكلم فلما خاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل وقال أمسك عليك زوجك علمنا أن المراد بالزوج هنا من المرأة وإذا تكلمت المرأة هنا فقالت زوجي والمتكلم مرأة إذن المراد بالزوج هنا ماذا؟ هنا الرجل والسياق من المقيدات وهذه قاعدة جليلة عند أهل العلم كما بكرنا سابقا وعليها أمثلة كثيرة تبين المراد ويفهم المرء بها أصول عقيدته فمثلا قول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك ما المراد بالذكر هنا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال المراد بالذكر هنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كما هو شائع معروف من اللفظ إذا أطلق ولكن في مثل قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فما معنى اذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أي لا تقولن في شيء سأفعل إلا إذا قلت إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت أن تقول ان شاء الله فقل ان شاء الله فقوله واذكر ربك في نفسك أي سبح وكبر وهلل وأما قوله واذكر ربك إذا نسيت فالمراد قل إن شاء الله والسياق هو الذي يبين المراد من الكلام وهذا باب كما ذكرت جليل لمن تأمله وقد وقع بسبب إهمال هذا الباب خطأ كبير جرى على ألسنة كثير من الناس ممن ينتسبون إلى العلم أو ممن ينسبون أنفسهم إلى العلم وذلك في مثل الكلام عن عقائد النصارى وعلى بناء الكنائس وعما يسمى بحرية الاعتقاد فيقولون حرية الاعتقاد للمرء أن يختار أن يكون نصرانياً أن يكون مسلماً ويسمح له بذلك وبممارسة شعائره كما يحلو له وهذا ليس بصحيح فإن الإسلام لا يقر أحداً على دين يخالفه مختاراً إلا إذا دفع الجزية وهو صاغر لكن أن يقر رجل أو امرأة على النطق بكلام الكفر أو اعتقاد ما هو كفر في نفسه بغير قتل ولا قتال ولا دفع جزية هذا لا يكون أبدا في دين الله عز وجل ولا يسمح لأهل الكفر أن يقيموا شعائرهم ولا أن يقوموا بمعتقداتهم على أعين المسلمين فهؤلاء بأي كلام استدلوا قوله تبارك وتعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقولون الله عز وجل ترك الأمر لمشيئة الناس ولو تأمل المرء سياق الآية لعلم أن هذا الأمر لم يخرج مخرج الجواز والإباحة بل خرج مخرج التهديد وهكذا المتأمل لكلام الله عز وجل قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه فلو كان قوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على سبيل الإباحة أي افعل إذا أحببت أن تؤمن فآمن وإن أحببت أن تكفر فكفر فحينئذ من كفر فقد قام بما أمره الله به فلما يعذب فقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا دليل على أن هذا الأمر ليس للإباحة لأن الله لو أراد من الناس أن يمنفزوا هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالذي كفر فعل ما أمره الله به فلماذا يدخل النار إنما من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتهديد والوعيد كما تقول للرجل إن كنت رجلا فافعل كذا تهديدا ووعيدا يدل على هذا سياق الكلام وهو قوله تعالى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وإن يغاث يغاثوا بماء كالمهلي يشوي الوجوه لماذا يستغيثون وقد فعلوا ما يجوز لهم إذن هذا الفهم ليس سديدا بدليل سياق الآية فقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر تهديد ووعيد لمن كفر فهذا انذار للكافر ومعنى الآية لا تكفر فإن الكافر أعد الله له نارا أحاط بهم السرادق وليس معناها إذا شئت أن تكفر فكفر فهناك حرية اعتقاد إنما معنى الآية لا تكفروا فإن الكافرين أعد الله لهم نارا عظيمة وهذا أسلوب عربي تعرفه العرب في كلامها ولكن من ينتسبون إلى العلم في آخر الزمان يخدعون الناس بمثل بتر النصوص الشرعية حتى صار أكثر أهل مصر يفهمون من الآية جواز أن يكفر الرجل ويتخذ لنفسه أي دين شاء بلا جزية ولا قتل ولا قتال ومثل هذا قوله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فكثير من الناس يفهمون أن الآية خطاب للمؤمنين والمعنى قل اعملوا أي قل اعملوا أعمالا صالحة فسيراها الله ويكافئكم بها ولهذا يكتبونها في الكتب وفي بداية المشاريع والأعمال إذا أراد على الكتاب وقل اعملوا فسير الله عملكم. إذا أراد أن يشير مدرسة أن يقول وقل اعملوا ولكن الآية وسيقوى خطاب للمنافقين وتهديد لهم والمعنى وقل اعملوا أيها المنافقون نفاقكم وكفركم فسير الله عملكم أي سيظهره للناس ورسوله سيظهر له عملكم والمؤمنون سيظهر لهم عملكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بهذه الأعمال فالآية تهديد ووعيد للكافرين وليست خطابا للمؤمنين ومثل هذه الآية آية أخرى في نفس الصور فقوله تعالى وقل اعملوا سبقت بقوله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ثم بعد ذلك عاد إلى خطاب المنافقين ومثل هذه الآية قوله تبارك وتعالى عن المنافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهاد فهذه الآية هي كالآية السابقة خطاب لمن؟ خطاب للمنافقين يعتذرون إليكم أي يعتذروا المنافقون لكم أيها المؤمنون إذا رجعتم من غزوة تبوك فقولوا لهم لن نؤمن لكم أي لن نصدقا أن لكم أعذارا حقيقة في التخلف عن الغزوة قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم أي سيظهره للناس ورسوله سيرى أي سيظهر للنبي أنكم منافقون لأن الله يقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم لكن من رحمته أنه يظهر هذا النفاق في فلتات الألسن وصفحات الوجوه فهاتان الآيتان خطاب للمنافقين وتهديد لهم وليست الآية خطابا للمؤمنين فقوله تبارك وتعالى وقل اعملوا خطاب للمنافقين ليس خطابا للمؤمنين وعليه لا يجوز للمرء أن يكتب هذه الآيات على أنها خطاب للمؤمنين ويفتح تحوبها أعماله فكأنه يصف نفسه بالنفاق ولما كان أصل هذا الباب وهو معرفة الكلام ومعانيه من السياق كان هذا أصلا عظيما من تدبره استقامت له عقيدته وقد أهمل أهل البدع عامدين أو مخطئين النظر في السياق فضلوا ضلالا بعيدا وجروا إلى الأمة خطرا شديدا وذلك أنهم يعمدون إلى آية من الآيات أو إلى حديث من الأحاديث فيفسرون فيه لفظة يصلح السياق أن يكون هذا تفسيرا لها ثم يجعلون هذا المعنى ملازما للكلمة كلما ذكرت الكلمة ذكر هذا المعنى فمثلا قصة صلح الحديبية قال بديل للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت من أحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى أي إن كانت الدولة عليك فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس أوشابا وفي مسند الإمام أحمد أشوابا والمعنى أناس متفرقون من أماكن مختلفة وذلك لأن الناس إذا كانوا يرجعون إلى أصل واحد أخذتهم العصبية لكن إذا كانوا متفرقين هذا من عائلة وهذا من عائلة إذا جرى قتال لا يقوم بعضهم بحماية بعض لأن هذا قاهيري ودى سوري ودى سوداني لكن أهل العائلة الوحيدة إذا تقاتلوا فانضم بعضهم إلى بعض يدفعون عن أصلهم فهو يقول هؤلاء الذين حولك ليسوا من عائلة واحدة لا يرجعون إلى بطن واحد فحينئذ إذا قامت الحرب وكانت الدائرة عليك فروا لأنهم لا يرجعون إلى أصلك وإني لأرأوا شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر الصديق أمصص ببضر اللاتي نحن نفر عنه وندعه فقال من ذا فقالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك فهم يقولون معنا قوله لو لا يد أي لو لا معروف سابق لك عندي إذن اليد معناها المعروف أو الإحسان أو الجميل فإذن قول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بنعمتي لأن اليد بمعنى النعمة وحينئذ يقولون ليس لله يد فإذا قال لهم أحد الله يقول بل يداهما بسوطتان يوردون هذا الحديث ويقولون اليد بمعنى النعمة. وجواب أهل العلم أن السياق يدل على المعنى فاليد كلظ الزوج مثلا الزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة يصح أن يفسر الزوج بالرجل ويصح أن يفسر الزوج بالمرأة ما الذي يميز هذا عن ذاك سياق الكلام فاليد يصح أن تفسر بالمعروف ويصح أن تفسر باليد التي هي صفة الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك ما الذي يفرق السياق والسياق هنا بيّن أن المراد باليد هو المعروف لصور من الأدلة فأول دليل قوله لولا يد كانت لك عندي فهل كانت يد أبي بكر عنده؟ فكلمة عندي دليل على أن المراد المعروف لأن يد أبي بكر لم تفارخ جسمه فقول الرجل لأخيه لولا يد لك عندي فهل يده عنده فهذا قرينة إلا إذا أخذ يده ووضعها تحت ابطه مثلا وقال لولا يد لك عندي فالمن المراد باليد هنا اليد الحقيقية لأن في قرينة حالية أن يده تحت ابطي لكن معلوم أن يد أبي بكر ما فارقت جسمه فكلمة عندي دليل على أن المراد باليد هنا هو المعروف الذي من الممكن أن يفارق أبا بكر ممكن يعطيه ناقة يعطيه مالا يفارقه لكن لا يعطيه يده التي هي جزء من بدنه فتفارقه الدليل الثاني يقول لم أجزك بها والجزاء إنما يكون على المعروف كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فالذي يصح أن يكون له جزاء هو ماذا هو الإحسان والمعروف وثالثا قول أبي بكر أمصص ببضل الله فأبو بكر رضي الله عنه سب الرجل فهو يقول لو لا يد أجبتك فما الذي يقابل الإساءة الإحسان سبني لو لا كذا لأجبتك أي لو لا إحسانك السابق لأجبتك سبا بسب فلا تصح أن تكون مجرد اليد هي المانعة من رد السب يعني لو لا يدك يعني التي هي جزء من بدنك لأجبتك الكلام لا يستقيم لكن لولا إحسانك إلي لرددت السب لأن السب والرد نوع من السيئات كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة, سيئة مثلها فقوله أمصص ببغر الله هذا سب للرجل ما الذي يمنعه من مقابلة السب بسب لا يمنعه اليد التي هي جزء من البدن إنما يمنعه ماذا الإحسان السابق والمعروف فهذا دليل ثالث الدليل الرابع أن يد أبي بكر التي منعت الرجل من الرد كانت معروفة وهي معروف ففي رواية الزهري أنه كان عليه دية فأعطاه أبو بكر عشرة قلائص أي أعانه في أداء الدية فإذا كانت اليد معروفة بأنها إحسان وجميل من النوق. أعطاها أبو بكر رضي الله عنه لهذا الرجل فهذه أربعة الوان من الأدلة في السياق تبين أن قوله لولا يد أي لولا معروف وإحسان ما الذي يدل على هذا سياق الكلام من أربعة وجوه أما قوله تبارك وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه فهذا الكلام لا يمكن أن يفسر بأن اليد هنا المعروف لأمور الوجه الأول قوله تعالى بيدي والكلمة هنا مثنى فلا يقال لله عز وجل نعمتان فقط لو قيل بيدي باليد بمعنى النعمة يبقى خلقتك بنعمتين والله عز وجل نعمه لا تحصل فهذا وجه من البيان يكذب هذا وكذا في قول تعالى بل يداه مبسوطتان لو قيل اليد بمعنى النعمة إذن نعمتاه مبسوطتان يبقى لله نعمتان فقط أو يقال نعمتان فقط مبسوطتان ونعم أخرى مقبوضة فهذا كلام لا يستقيم معه السياق وثانيا قوله خلقت بيدي هنا فعل وهو خلق وفاعل وهو التاء كما تقول ضربت أو قمت أو أكلت أو شربت والباء هنا باء السبب والمباشرة فهل الأسلوب العربي إذا نسب المرء الفعل إلى نفسه ثم جاء بباء السبب لا يدل في لغة العرب إلا على المباشرة باليد وهنا عدة أدلة منها في الصحيح من حديث سهل رضي الله عنه أن مرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها حاشية لهيك القطان أتدرون ما البردة هذا من تفسير الرؤية قالت للنبي عليه الصلاة والسلام نسجتها بيدي نسبت الفعل نسج إلى نفسها وجاءت بباء المباشرة والسبب فقولها نسجتها بيدي ماذا يفهم كل زي عقل هل يفهم منها أنها نسجتها بالنعمة نسجتها بيدي ما معنى نسجتها بيدي حيث نسبت الفعل إلى نفسها نسجت وجاءت بباء المباشرة لو لم تأتي بباء المباشرة يصلح على المفسر الكلام كما لو قال رجل لك بنيت بيتا في الأسكندرية ماذا يقصد ببنيت بيتا هل يقصد مباشرة البناء لا بنيت بيت اي جئت بمهندسين وعمال وبنيت بيت لكن لو قال لك بنيت بيد بيت ماذا تفهم تفهم انه باشر البناء بسبب باء المباشرة والسبب فقول المرأة نسجتها فقط ممكن تبقى امرت غيرها ان ينسج كقول رئيس الدولة فتحنا وحاربنا ولم يباشر الحرب لكن لو قال رئيس الدولة حاربت بيدي يفهم كل ذي عقل أنه باشر الحرب بيده قولها أن سجتها بيدي هذه باء السببية ولا يمكن أن تفسر اليد هنا بمعنى النعمة أو الجميل أو المعروف وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيديا فقولها فتلت بيديا ماذا يفهم العقلاء نسلت الفعل فتلا إلى نفسها إلى ضمير الفاعل فتلت ثم جاءت بباء المباشرة فلا يفهم أحد إلا أن المراد أنها باشرت فتل حبال الهدي بيدها فهذا الأسلوب العربي هو الذي نزل به قوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى خلقت بيدي حيث نسب الفعل خلق إلى نفسه ثم جاء بباء المباشرة فهذا الأسلوب واضح في سياقه أن المراد بالخلق هنا ماذا؟ هو مباشرة خلق آدم باليد ولون آخر من الأدلة أن آدم وإبليس خصمان بل عدوان كما قال الله عز وجل لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشك فإبليس معلوم أن الله لم يباشر خلقه بيده بل خلقه بقدرته فلا فسرت اليد هنا بمعنى القدرة أو النعمة لم يكن لآدم فضل على إبليس ولم يصلح احتجاج الله على إبليس يعني آدم اليد هنا بمعنى القدرة عند الجهمية خلقت بيدي أي بقدرتي ابليس كيف خلق؟ خلق بالقدرة فلو كان آدم خلق بالقدرة أيضاً كان قول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي فيقول له وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك فما الفرق؟ فلا تكون لله حجة قائمة على إبليس للمحل الاحتجاج ماذا؟ لماذا لم تسجد الذي شرفته بمباشرة اليد؟ فهذا خير منك إذ خلقتك بكن وباشرت خلقه بيدي فهو من هذه الحيثية أفضل منك فلو كان الله عز وجل ليس له يد ولم يباشر خلق آدم بيده بل خلقه بكن فقد خلق إبليس بكن وخلق آدم بكل فلا فضل لآدم على إبليس ولا لإبليس على آدم وبهذا نكون وقعنا في محظورين الأول إبطال فضل آدم والثاني إبطال احتجاج الله عز وجل على إبليس عليه لعائن الله إذن سياق الكلام هنا يأبى كل الإباء أن يكون المراد باليد هنا القدرة أو النعمة كما ورد في حديث صلح الحديبية والذي بيّن الفرق هو سياق الكلام فالذي يتتبع هذه القاعدة تكون بالنسبة له كاليقين هو ما الذي جر أهل البدع إلى مثل هذا جرهم أمران الأمر الأول قلة عنايتهم بالنصوص كما ذكرنا قبل ذلك في ترجمة أب المعالي الجويني أنه لم يكن له خبرة بالصحيحين أصلا وكثرة العناية بالنصوص وكثرة الأدلة تجعل الدليل كاليقين فقلة العلم بالنصوص مع تقديمهم العقل على النقل هو الذي جر عليهم هذه المحن أما أهل السنة والجماعة لكثرة مباشرتهم من الكتاب والسنة يروا هذه القاعدة تتقلب على أوجه كثيرة فإذا أبطلوها في مثال لازمهم إبطالها في جميع الأمثلة وبهذا يفسد أمر الدين إذن الذي نأخذه من حديث أم زرع أن سياق الكلام من المقيدات وهذا أصل عظيم كما ذكرت لفهم العلم الشرعي والتفقه فيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين